وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَْأَْضَ فيِي سِتَّةِأَامِ وَكَانَعَرشُهُ على الْ المَ وَكَانَ عرشُهُ على الْ المَ إِلَبلَلُوَكُمْأَّكُمْ أَحْسَن وَعملَلَ وَلئِ قُلْتَ إكُمْ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 أل يَم يَأتيهِم لَْسَ مَصْوفًا عَنْهُم وَحاقَ بِهِم ما كانَوا بِهِ يَسْهْزئون وَل إِن أَذَقُنَإِسَانَ مِ رَحْمَةً ثَُّ نَزَعْنَهاَا مِنهُ إنهُ لََأُوسُ كَفُور وَلَئِن أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من, من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 وَحَبِقَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاقِلُ ما كانَوا يَعملَلون أَفَمَن كَان عَ بَيّنََةٍ مِررَبِّهِ وَيَطْلُوه شَاهِد مِنْهُ مِ قَبللِهِ كِتاب مسَاء وَمِ قَبللِهِ كِتابُ مسائِمَا مَو وَرَحْمَ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ النَّارَ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفُّ مَرَّةً مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كذبا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 أُلائِكَ لم يكُ مجزينَ فيِي الأرض وَمَا كانَ لَهم وَمَا كانََ لَهُ مِن دُون اللههِ مِن أَْلَ يُضعَفُ لَهُ العذااب مَا كانَوا يَسْستَطيعونَ السمع وَمَا كانَوا يُبَصون اولائك الذين خسروا انفسهم اولائك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في إنَِّينَ آمَن وَعمِلُ الصَّالِحاتِ وَأَقْبَتُ إلَ رَبِّهِمْ أُولائِكَ أَصْحابُ الْ الجَنَّ أُلائِكَ أَصْحابُ الْ الجََّتِهُ فِيهَا خَالدُون.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 وَمَا نَرَاكَ تَتْبَعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَبُّنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِ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 قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ أَوْ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِي إِن أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ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 وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ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 وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ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 وَطِيلًا يَا أَرْضُ بَلَعِ مَا آكَلَتْ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَدَُ حُر رَبَّّهُ فَقَالَ رَبّ إ بَنِي مِن أَهْلي وَإِن وَعدَكَ الحَُّ وَإِنَّ وَعددَكَ الْ الحَُّ وَأَن تَأَحكَمُر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 قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني والا تغفر لي أكن من الخاسرين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 تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة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 إَِّ قُُ إِللاا عَتَرَكَ ذَعْضُ آالِهَةَِ بِسُون قَالَ إِ أُشْحِدُ اللَّهَا وَشْهَدُ أَ بَرِي أُم مَِّا مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا فَمَا لَكُمْ نَظَرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا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 إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيٌّ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا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 أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنصِرُنِي فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تخسير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 قالوا لا تخافي انا ارسلنا الي قوم لوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق فبشرناها باسحاق ومن ورائه اسحاق يعقوب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 إِهُ حَميدُم مجد فَلََّا ذَهَبَ عَ إبَراهِ مَ الرَّو وَجاءَتْهُ البُشرُجَدِل نَافِي قَوْمِلُوطُ إَِّ إبَراهِي مَ لَ حَلمٌ أَوْوَهُم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 وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ, إلا امرأتك إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود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 وَإِنَّ لَنَ رَكَ فِي نَ ضَعفَو وَلَ لَا رَحتُكَ ل رَجَمناكَ وَمَااءن تَ عَلَنَا بعزيز قَالَ يَ قَوْمِ أَرَحْطِي أَعَزّ عَلَكُمْ مِنَ الله وَتَّخَذْتُمُهُ وَراءكُمْ ظِرّ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 وَلا قَدَ أأَرسَنامُوسَ بِآياتِناَا وَسُ القان مُبِين إلَ فِرعَونَ وَمَلَائهِ فَتَّبَعوا أَمرَ فِي الرعَونَ وَمَا أَمر فِيعَونَ بِشيد يَقدمُ قَمَهُ يَمَ القياامَةِ فَأَرَدَهُ النا رَوَبِسَلِْردُ المَورُود. وَأُثْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّزْقُ الْمَرْفُودُ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ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 غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل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 ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من اولياء اثم لا تنصرون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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا وَ تَبِعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مجرمين وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ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 وَتََّتْكَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَ أن النَّ جَهًا النَّمَ مِنَ الْجَّةِ وَ النَّاسِ أَجمَعين وَكُل النَّ قُُّ عَلَكَ مِنْ أَبَائِرُوسُلِمَانُوا ثَِّتُ بهِهِ فُآادَك وَجَاءَكَ فِيهَا هُدًى وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَى مَا كَانَ فِيكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا